أروق الحي تلمع في الدياج فتذكرني ليلات التناجي وهي من خلات في طيب عيشي بوادي الخير ما بين الفجاجي بوادي الخير ما بين الفجاجي بروق الحي تلمع في الدياج فتذكرني ليلة التناج وأيابا خلد في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاج برق الحي تلمع في الدياج فتذكرني تناجي واي خلات من خلت في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاجين بوادي الخير ما بين الفجاجين وصحابا تيت المشرف بسراتي وغيد طاهرات زاهرات باسمار تصان عن اللجاجي فهل ذاك الزمان يعود يا ويؤذن كل كرب بالفراجه ويضحي كل حب في سكون ويمسي كل مؤذن بالزعاج Oj i umysi kłum odzim bez zgieci, oj واياما خلات في طيب عيشي بوادي الخير ما بين الفجاجي بوادي الخير ما بين